الله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى وركوا أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلقتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلجعا يحيى من حي عن بينك، وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منابك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم, ولتنازعتم الله أمرا ليقضي الله أمرا كان مسؤولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاتبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازلون وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين وقال إني بني منك إني أرى ما لا ترون إني أقاف الله والله شديد العطاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم ولم ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوبهم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديهم وأن الله ليس بظلاب للعبيد كدهه آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات شديد العطاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا, حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأ بها لفرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم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 فيم ما في الحب فشر بهم فشر بهم من خلفهم لعله يتذكرون وان ما تغفن من قوم خياله فبن اليهم على سواء ان الله لا الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدت لهم ما استطعتم من قوة وبالرب القدير ترهبون به عدو الله ترهبون به عدو الله وعدوهم وآخرين من دونهم لا يعلمونه الله يعلم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم, يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جرحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يرينوا أن يخدعوك حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها نبي حزقك الله وَمَن تَبَعك مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَذِّر الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالَةِ إِنَّمِن كُمْ عِشْرُونَ صَابِرٌ يَظُلِّهُمْ أَدَيْنٌ وَإِنَّمِن كُم مِئَةٌ يَعْلِمُ أَلْفَ مِنَ الَّذِينَ كَفَأوُوا بِأَنَّهُمْ بأنهم قوم لا يفقهون الآن قفف الله عنكم وعلم أن فيهم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين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 اللهم غفور رحيم يا وعلى آل محمد لمن في يغفر من ويرحمنا يعلم الله في ويرزقنا خيرا ويرزقنا الصالحين ويرزقنا خيرا مما الصالحين منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ قَارَ اللهُ دَمنًا مِّن قَبْلُ فَأَنكَرمَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَنَاجَوْا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا اَمَنٌ وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَهُم مِّن وَلَاءٍ وَلَا يَفِيءُ لِلشَّيْءِ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِذَا انصَرَفُوا فِي الدِّيَارِ عَلَيْهِمُ النَّصْرُ على عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ خَفَرُوا بَعْضُهُمْ إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آوا ونصروا, والذين آوا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم ذٍ آمنوا من بعد وهاجر وجهلوا معهم فأولئك منكم وَأُولُوَ الْأَضْحَابِ بَعْضُهُمْ أُولَاءَ بَعْضٍ فِي هِدَا بِاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا, واعلموا أنكم غير معهز الله وأن الله مخص الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين أن الله بريء وَرَسُولُ فَإِنْ تُؤْثِرُوهُ أَخِيرُ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ عِزِّ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَمِلُوا الْمُشْرِكِينَ مَا لَمْ يَنْقُصُوا شَيْئًا ولم ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتنوا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سلق الأشهر الحروف اقتلوا المشركين حيث وجدوهم وخذوهم وحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن دعوا الصلاة وآتوا الزكاة فقل سبيلهم إن الله رفيع رحيم وإن أحد من المشركين استجابت فأجر حتى يسمع كلام الله حتى يسمع كلام الله جمّه. ذلك بأنهم طول لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعنده رسوله إلا الذين عهدهم إلا الذين عهدهم عند المسجد الحرام فما استقام لهم فاستقيم لهم إن الله يحب المستقيم فَأَفَاوَاهُ يَظْهَرُ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُ فِيكُمْ إِلَّا مَن وَلِيُّ مِنْهُمْ يَرْضُونَ بِأَهْوَائِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَذْرِمُ فَاسِقُونَ اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ إِنَّهُمْ زاد. ائك هو المعددون فادعوا واقموا الصلاه وادوا الزكاه فاخوانكم في الدين ونفصل الايات لقوم يعلمون وان كذوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينهم وطعنوا دينكم فقاتلوا انما اَايْمَانٌ لَهُمْ إِنَّهُمْ لَا إِيمَانَ لَهُمْ لَعَنَهُم يَنْتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَذُوا إِيمَانَهُمْ وَنَظَرُوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَأُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ حَقًّا أَنْ وقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويغزهم وينصرتم عليهم ويشفي دور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتور الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلمون جهدوا منكم ولم يستخدوا ولم يستخدوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليج الله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعوروا مساجد الله شاهدين على حصن بالقوة ولا ساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأقام الصلاة وأأجت الزكاة ولم يخش إلا الله فعز أولائك أن يكونوا فعز أولائك أن يكونوا من المجددين أجعل كمن آمن في الله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستهون عنك الله والله لا يهزي القوم الظالمين الذين آمنوا وها جر في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم بأموالهم الذين آمنوا وناجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات, وجنات لهم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 أزواجه وعشيرته وأموال خدروها وأموال خدروها وتجارت تخشون كسادها وتجارت تخشون كسادها ومساكن ترضونها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد لا ويل لي بقدربط فتربطوا, فتربطوا حتى ياتي الله امره ان الله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نظر الله في مواطن كثيره ويوم ثنين اذ أعجبتهم كثرتهم ويوم حنين جف عجبتهم كثرتهم فلم سون عنهم شيئا وضاقت وضاقت عليهم الأرض بما وحشهم والليه مدبرين ثم أنزل الله سكيرته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا, وأنزل جنودا وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور حرام بعد عام ماذا وإن وان خفتوا فسوف فستوخيركم الله من تضنيه ان شاء حتى يعقل جسدي عيني ونصابرون. وقالت اليهود عزير من الله، وقالت النصارى المسيح من الله. ذلك قولهم بأفواههم ضائعون قول الذين كفروا من قبل. قدرهم الله أن يفكون. يدخل أصحابهم رباعهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم والمسيح ابن مريم وما هم إلا يعبدون إلى أو واحد الله إلى كإله سوى حاله أي يتم منورا ويكفر الله الا ان يتم منورا ولو كره الكافرون والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون